Bismillahi hero, hero, hero, hero, hero, hero, hero, hero, hero, hero, hero, hero, hero, hero, hero, hero, hero,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 வه مмәт குُّ umмәtin بسوuli وجادلوا بالباقل ليدحظوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار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 ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلم فغفر للذين تابوا فغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ آتِيَ يَوْمَئِذٍ فَقَدَ رَحِمْتُهُ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إن الذين كفرون دون لبقة الله أكبر من لبQtكم أنفسكم إذ تدعون إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمت نثنين وأحييت نثنين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهى إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرت به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ نَفْثًا مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَدَعْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ غ في عدّ رجات على من على يشاء لا الَقَهَّارُ <tuhar> الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ اليوم. إن الله سريع وَأَنْذَرْهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَةِ وَأَنْذَرْهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَالْحَلَاجِرِ كَظِيمٍ مَا لِالظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ مَا لِالظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعٌ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 أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوته وآثروا في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم الله من واقع ذلك بأنهم كانت تأتيهم غصلهم بالبينات فكفروا فكفروا فأخذه الله إنه قوي شديد العقاب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 وعه وستحيون سائهم وما كيد الكافرين إلا في غلان وقال فرعون ذروني أقتل الموسى واليد عن ربه إني أخاف أي أن يبدل دينكم أو أي يظهر في الأرض الفساد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 أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم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 وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم روح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم خوف عليكم يوم التناد يوم تنون مدبرين ما من الله من عاصم من الله من وَلَقَد جَاءَ كُيُوسُفَ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُ لَئِن يَبْعَثُّوهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا فَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ الَّذِينَ يجادلون في آيات الله بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا كذلك يقبض الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا مال بنى الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله نوسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وإن آفِرَتَهِي دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إلَّا مِثْلَهَا مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إلَّا مثلها. وَمَنْ عَمِلَ صالحا من ذكر أو أنثى وهو وَمَنْعَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ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 لا جرم أنما تدعوني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ kununa وَأُفَوِّضُ أَمْرِي uiva, اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ bin ribad. سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وحاق بآل فرعون وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَادُّونَ فِي فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مضونا لنا نصيبا من قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار خزنت جهنم <دعوا> ربكم <وقول الذين في النار> لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم ولهم سوء الدار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 ما هم ببالغ فاستعذ بالله انه هو السميع البصير لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولا تن وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسْرِئِ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا أَتِيَةٌ لَا غَيْبَ فِيهَا إِنَّ السَّاعَةَ لآتية لَا أَتِيَةٌ لَا فِيهَا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم Innalladin الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي tarkoitus. جَهَنَّمَ on اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ Alla لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ on إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنتم تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وَصَوَّرْكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَّرْكُمْ وَرَزَقْكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ فَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ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 هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفل ثم لتبلغوه ثم لتبلغوه أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوّف من قبل ولتبلغ أجله سما ولتبلغ أجله سما ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت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 أنتم تشركون من دون الله، قالوا ظلوا عنا بل لنكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين.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 فإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِذُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ الرَّسُولُ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فإذا جاء أمر الله قري بالحق وخسره نالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا